أيها ا ل م د ث ر فأنذر قم و ر ب فكبر ك و ث ي ا ب ك ف ط ه ر و النابلسي ر فهجر ج ز ولا ت م تستكثر ولربك ف ص ر فإذا نقر ل ا ل ع ي و م ن الاسلاميه ت ل

لفضيله الدكتور م ح م ت له ت م ه ل ن ا ب ل س ي

شركه الهدى شركه دعويه ا غير ربحيه ذات س ع ة مضمون اجتماعي

م و م ا ج ع ل ن ا ع د ت ه م النابلسي للعلوم ا ل ت ا ا ل ا م ي ه اسماء ا و ل ا ي ر ت ا ب ا ل ذ ي ن

وما يعلم جنود ربك إ ل ا هو وما هي إ ل ا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إ ذ ا د ب ر والصبح إ ذ ا أ س ف ر إ ن ه ا ل إ ح د ى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم أ و ي ت أ خ ر

ك ل نفس ب مكناكم ا س ب ت ر ه ي ة إ ل أصحاب اليمين في جنات يتساءلون المجرمين ل 120-في 122-ما 121-عن س ك في سقر قالوا ل من ك ن من المصلين ولم نكن ط ع م المسكين وكنا نخوض مع ا ل خ ا ر

وكنا ك ن ذ م و س و م ه النابلسي د ي حتى ت أ فما للعلوم ا الاسلاميه ع ر ض ن ن ك أ م حمر اسماء ر فروت الله ي ر ا ل ح س ن أيضا

موسوعه ا ل ل ا ب ل س ي للعلوم آ خ الاسلاميه ا و م ا تذكرون إلا ا أن ي ش ء الله 128-هو أهل ا ل ت ق و ى وأهل المغفرة